انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون إ ن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكر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 ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ِ أ َ ن لم َ تبصوه ُُ فتاب َ عليكم ََُْْ فقرؤوا ََ ما َ تيسر ََََ من َِ ا ل ْ ق ُ ر آ ن ِ علم ان سيكون منكم مرضى و آ خ ر و ن يضربون في الارض يبتغون